ஐ நதி ஆம இவா vanad فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ومتبوا What is that? وَمَا مِنَ اللهِ حَقًا إِنَّنَا لَنَا